صباح الخير يا ألس صباح النور يا غادة هل انتهيت من إعداد البحث؟ تقريباً وماذا عنك؟ لا يزال لدي بعض العمل فيه لذلك سأذهب إلى المكتبة هذا المساء ما هو آخر وقت لتقديم البحث؟ الأسبوع القادم يوم الأربعاء إذن لدي وقت لإضافة بعض التفاصيل الجديدة للبحث أعتقد أن هذه فكرة جيدة لماذا لا تأتين معي للمكتبة؟ حسنا نتقابل في المكتبة في الساعة الثالثة إلى اللقاء إلى اللقاء انتهيت إعداد بحث تقريبا عمل سأذهب المكتبة المساء آخر وقت أسبوع يوم تفاصيل جديد تأتينا نلتقي